أيها الإخوة الأكارم وصلنا إلى صميم بحث العقيدة وهو الإيمان بالله بادئ ذي بدء ربنا, ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا فهذا الذي في نفسه ريب ليس مؤمناً ليس في الإيمان حل وسط إما أنك مؤمن إيمانا يقينيا قطعيا لو أن أهل الأرض كلهم كفروا لا تكفر وإما أن يكون في هذا الإيمان ريب أو شك أو تردد فهذا ليس بإيمان والدليل القاطع قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا فلو أنهم مرتابوا فقدوا صفة الإيمان بادئ ذي بدء الإنسان بفطرته التي فطره الله عليها مؤمن بالله اليوم درسنا مقسم إلى قسمين الإيمان بالله عن طريق الفطرة والإيمان بالله عن طريق الدليل الفطرة كأنها مرآة صافية، ثقيلة، نظيفة ينطبع عليها الشيء الذي أمامها هكذا طبيعة المرآة، المرآة تعكس ما أمامها فلو أن دخاناً كثيفا طمسها غير صفاءها غير قابليتها للانعكاس عند إذن يأتي الدليل فالإيمان بالله عز وجل يمكن أن يكون عن طريق الفطرة السليمة ويمكن أن يكون عن طريق الدليل العقلي والبرهان العلمي. نبدأ بالفطرة. نحن في درس في دروس سابقة بينا أن مسالك اليقين أربعة مسالك. اليقين الحسي. واليقين الاستدلالي. واليقين الإخباري. ويقين الفطرة الإشراقي. فالإنسان أي إنسان صغير كبير متعلم جاهل كبير صغير غني فقير قوي ضعيف مدني ريفي عبقري غبي بحسب فطرته مؤمن بأنه لا إله إلا الله مؤمن بالله إمام الفطرة كيف يبدو هذا؟ لو ركب البحر إنسان ملحد وإلحاده عميق يعني في عنده ألف دليل ودليل بحسب تصور الأخرق على أنه لا إله لو ركب هذا الملحد البحر وصارت الأمواج كالجبال وأصبحت السفينة تتهاوى بين الأمواج كريشة في مهب الريح عندئذ يلتجئ هذا الملحد إلى الله عز وجل وهذا وقع طائرة تقل بضعة خبراء لا يؤمنون بالله، ينكرون وجوده فلما وقعت في عدة جيوب هوائية وظن هؤلاء الخبراء أن الطائرة على وشك السقوط دعوا الله مخلصين فالإنسان بالفترة مؤمن، لكن وهو في سلام وهو في بحبوحة، وهو في غنى وهو في أوج قوته يكابر شخص قال لي أنا نشأت في بيئة تنكر وجود الله عز وجل إنكارا كليا عملت عند شخص في حرفه هذا الشخص أيضا ينكر وجود الله يعني أوحى إلي أو نقل إلي أنه لا إله وفعل ما تشاء والحياة اقتناصا للذات ألي وهكذا فعل ولم أغادر معصية إلا وارتكبتها، وعملت في التجارة فربحت بآتي الألوف، وتزوجت، وسافرت إلى بعض الدول، وفعلت فيها من كل أنواع المعاصي. هكذا قال لي فجأة والقصة طويلة بضاعته صودرت، بقي بلا. دخل عليه دين صار أصحاب الدين يطالبونه بقسوة مرض أولاده وزوجته ليس معه ثمن الدواء فضلا عن ثمن الغذاء ضاقت عليه الدنيا ضاقت قال لي أصابتني مصائب لو أنها نزلت على جبل لهدته قال لي ما شعرت في أحد الأيام إلا وأنا داخل إلى المسجد لأصلي. هاي فترة، وصلى. إنسان آخر هذا عقيدته أنه لا إله، وله أعمال يعني مخزية جداً. عنده بنت صغيرة في سن الورود مريضة مرضاً شديداً. هذا المرض جعله ينفق كل ما يملك إلى أن قال له أحد أطباء لا تنتظر أن تعيش هذه الفتاة دعها كي تموت قال فكنت أخذها معي إلى عملي خشية أن تموت في غيابي لشدة تعلقه بها وهو يصر على أنه لا إله وارتفعت حرارتها، وبقيت في الأربعين ولم يترك طبيب أطفال إلا وزاره ولم يترك دواء إلا واستعمله وهذه الحرارة لا تنخفض إلى أن همس في أذنه أحد كبار أطباء الأطفال أن هذا المرض نادر الوقوع وأن هذه الحرارة لن تنخفض إلا عند الموت قال. في أحد الأيام قلت لزوجتي سخني لي الماء لأغتسل وفيما يقول لم يغتسل في حياته ولا مرة يعني كان يتغسل بس ما كان يغتسل فاغتسل ووقف ليصلي صلى سأل زوجته ماذا تقرؤون في الصلاة لا يعرفوا الفاتحة. تقول زوجته بقي واقفا نصف ساعة يبكي في الصلاة ويقول يا رب إما أن تأخذها أو أن تأخذني أو أن تشفيها ضيق الله عليه، فظهرت فطرته ويل الحاد أين دعواك العريض أنه لا إله؟ بقي يصلي نصف ساعة أجهش بالبكاء وما إن سلم من صلاته؟ حتى رأى قد انخفضت حرارتها وبدأت تتحرك بعد أن تصلبت عضلاتها. الله عز وجل بضيق أقول لكم هذه الكلمة: ما من إنسان ينكر وجود الله عز وجل إلا وهذا قوله يوم القيامة: والله ربنا والله ربنا ما كنابك مشركين؟ قال انظر كيف تذبوا على أنفسهم. حينما أنكروا كانوا كذابين كانوا يكابرون كانوا يركبون رؤوسهم كانوا يبالغون الإنسان لا ينبغي أن يأتي في الشدة عليه أن يأتي في الرخاء والبطولة أن تأتي إليه وأنت معافى وأنت في أوجك أوج صحتك وقوتك ومالك وفراغك لا أن تأتيه بعد شدة بالغة تنهد لها الجبال الإنسان أيها الإخوة المؤمنون تقدم. إنسان مؤمن بالفطرة وحينما يؤمن ترتاح نفسه هذا الدليل وحينما ينكر تضطرب نفسه ويختل توازنه ويضجر ويسقم ويسأم وحينما لا يؤمن ترون منه ردود فعل قاسية جدا لأسباب تافهة وهذا دليل اضطرابه هذا الذي لا يؤمن وينكر ويلحد وينحرف أجفه سبب يجعله ينفجر وهذا عند علماء النفس دليل اضطرابه الداخلي بأنه خالف الفطرة، يعني هذا المحرك لا يعمل إلا بالوقود، بالبنزين، فلو وضعت فيه ماء أو وقود من نوع آخر، لظهرت أصوات، ولترب، ولتوقف، ولا يعني تحس أن الوضع غير طبيعي، فالإنسان مؤمن بالفطرة، لا تفهم من هذا الكلام. أنه ليس هناك أدلة هناك مليون دليل ودليل على وجود الله ولكن قبل أن نستعرض هذه الأدلة العلمية والبراهين العقلية نود أن نلفت النظر إلى أن الإنسان مؤمن بالفطرة مثلاً العلماء قالوا الطفل حينما يولد يملك منعكس اسمه منعكس المص منعكس المص عملية بليغة التعقيد. الآن ولد هذا الطفل. لو أنه بعد الولادة لساعة واحدة وضعته أمه على سديها لالتقمة السدية ولاحكم إغلاق فمه على الثدي ولسحب الحليب. هي عملية معقدة. كيف خلقت هذه الفطرة؟ يعني هذا الطفل بالفطرة يتقن المخ، يتقن ويعرف يتقن إتقان كامل. حينما كنا في الجامعة درسونا في علم نفس الطفولة أن الإنسان حينما يولد يولد مزودا بمنعكس المص، تزويد كامل. طبعاً الحيوان لأنه ليس مكلفاً ولم يخلق الله له فكراً مزود بمئة منعكس فرخ البط عوام كما يقولون والطائر يطير وكل حيوان حينما يولد مزود بمئات المنعكسات هذه يسميها العلماء الغريزة آلية معقدة جداً ولكنها جاهزة من دون تعلوم، هذه الفطرة بالنسبة إلينا كبشر أفصالنا حديثوء الولادة مزودون بمنعكس المص وهذا المنعكس ليس له تفسير إلا الفطرة بفطرة هذا الطفل المولود يعرف أن يلتقم ثدي أمه وأن يمص منه الحليب هذا من أدلة الفطرة دليل آخر، شعور الأم بعاطفة جياشة نحو ابنها من دون أن تعلم ما قيمة هذه العاطفة لولا هذه العاطفة لما كنا نحن يعني قصة رمزية تروى أن سيدنا موسى رأى امرأة تخبز خبزا في تنور وكلما وضعت رغيف خبز في التنور ابنها على الطرف الأيمن تلتفت نحوه وتقبله من شدة عطفها وحنانها فعجب هذا النبي الكريم فالله سبحانه وتعالى أعطاها درسا نزع الرحمة من, قلب من قلبها فلما بكى ألقته في التنف بالفطرة أية أم جاهل متعلم مؤمن كافر زنديقة مومس باغي بغيه أية أم تحب ابنها بالفترة هاي فترة فترة الله التي فطر الناس عليها يا داود ذكر عبادي بإحسان إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها بالفترة فبالفترة يلتقي الطفل سبي أمه بالفترة تحس الأم بعاطفة جيّاسة نحو ابنها. بالفطرة يحب الإنسان من أحسن إليه. يعني لو إنه أله أخ من أم وأب، وهذا الأخ أساء إليه، وشخص لا ينتمي له بأية صلة من طرف الدنيا الآخر، لو أحسن إليه لأحبه. قال لي شخص قال لي وقعت في عجز مالي في عمل التجاري يعني فلس ضاقت في الدنيا صرت أهيم على وجهي في الطرقات فالتقيت في تاجر في طرف من أطراف البلاد البعيد وهذا التاجر ليس من ديني من دين آخر فقام هذا التاجر وأعطاني بضاعة بما قيمته خمسين ألف وقال خذ هذه البضاعة وبعها وحينما تحس أنك وقفت على قدميك ادفع لي الثمن فقال لي والله وحس أن قلبي يتفطر حبا له سبحان الله هالفطرة أخون نسب ما أنجده أخون نسبي أقرباؤه جيرانه أهله أما هذا الإنسان في بلد بعيد علم بحالته وأمده بهذه البضاعة كي يقف على قدميه وهو من دين غير دينه فأحبه لا تعجبوا كيف فتح المسلمون البلاد فتحوها بأخلاقهم الكاملة فحينما كانوا مثلا مثلا عليا في الخلق الكريم أهل البلاد دلوهم على الطرقات في جبال معقدة جدا العرب تجاوزوا جبال في إسبانيا وفي شمال إفريقيا وفي شرق آسيا جبال وعرة جدا لو أن أهل البلاد أبغضوهم لكانت هذه البلاد في حصن حصين ولفنهم لكمالاتهم ورحمةهم وعدالتهم فتحت لهم القلوب قبل أن تفتح لهم البلاد فالذي أعانهم على فتحها أبناء البلاد المفتوحة نفسها أي فطرة؟ فالأم تشعر بعاطفة نحو ابنها من دون أن تعرف قيمة هذه العاطفة. لولا هذه العاطفة لما كنا نحن أحياء حينما أرى طفلا أمه تعتني به أبوه يأتي مساء بكل حاجاته يكدح الأب ويسعى ويجهد. ويتحمل المخاطر والمسؤوليات ويغامر إلى أن يأتي مساء بكل حاجات البيت حينما يربنه في دفء وفي ويرتدي سيابا جديدة نظيفة وحينما يأكل ما يشتهي يحس الأب بسعادة لا توصف هي فترة لو نحن حللنا هذه الفترة لعرفنا أنه لولا هذا العطف لما كان لما استمرت الحياة لانتهت الحياة هي إدراك عقلي تحليل، لكن الأب يحس بهذه العاطفة من دون أن يبحث في تحليلاتها ومدلولاتها، هي فطرة. يعني من منا ينكر ما في نفس الأم من عطف شيء سابق؟ فالمدّلِي ما, ما في دليل؟ إحساسها بهذه العاطفة هو الدليل، إحساسها هو الفطرة. الإحساس الفطري لا يحتاج إلى دليل. غني عن الدليل بديهي يسميها الناس المسلمات المسلمات هي مبادئ لا تحتاج إلى براهيم الكل أكبر من الجزء برغلي عليها والله مثل الشمس واضحة هي مسلمة الكل أكبر من الجزء مسلمة جميع الناس مدفوعون بدافع من فطرتهم إلى كسب قوت يومهم في دافع خفي. لما الإنسان بيفتح محل، بينطلق المحل فرتاح نفسه. أما أكلاته، إذا الموسم طيب والأمحات اكتأت، لقي في اللحم الصود. أما نلمونة. كل إنسان قال عليه الصلاة والسلام إذا أحرزت النفس قوتها ثم أنة بالفطرة. فبالتالي الإنسان بينطلق هذا بيفتح مكتب ديكور هذا مكتب مثلا مكتب عقاري هذا بيعمل وصافة هذا بساي بيشتري أراضي هذا بيعمل معمل هذا بساي محل تجاري هذا بيسافر بيجيب الضاعة كل الناس متفوعون بدافع من فطرتهم إلى كسب الرزق الإحتاس بالجوع هل لك أن تنكره برهن عليه أخي أنا جوعان ما الدليل جوعان أريد الدليل العقلي أي دليل هذا أنا جائع وقفة إحساس بالجوع صارف فالإحساس بالجوع سطرا طبعا في بحث آخر قيمة الطعام في حياتنا في توليد الطاقة في توليد الحرارة قيمة الطعام في تأمين الفيتامينات والمعادن الطعام منه مرمم، منه مولد الطاقة يعني ببحوث طويلة كتب مؤلفة آلاف الصفحات هذا الجائع في غنى عن كل هذه البحوث في واحد يعني إله ابن درس فلسفة بأوروبا بعد ما أجب بعد ثلاث سنوات طبعا معه دكتوراه في طبعا جابوا فروج يأكلوا فروجين الأب والأم هال هالشاب الذي عاد سفره فقال هذا الشاب لأمه وأبيه أنا بدراسة العميقة الآن أستطيع أن أبرز لكم أن هذان الفروجان هم ثلاثة وليس اثنين. فالابزفى بدافع الفطرة قال له سأأكل أنا واحدا وأمك واحدا آخر. قل أنت الثالث. قل أنت الثالث. اثنين اثنين. مهما فلسفتون اثنين. فدافع الفطرة يعني. أوضح شيء شعور بالجوء، أوضح شيء أخي ما الدليل على أنك جائع، ما في دليل؟ جائع وكفى. إحساسي بالجوء أكبر دليل فنحن لا نقول هذا الكلام لأنه ليس هناك أدلة على وجود الله، لا والله مليون دليل لكن أحب أن أؤكد لكم قبل كل شيء أنك كإنسان بفطرتك مؤمن بالله، وحينما لا تؤمن تصور مرآة كانت سقيلة نظيفة ذات قابلية للانعكاس عالية جدا جاءها دخان كثيف من شمعة فطمست معالمها، طمست شفافيتها طمست انعكاسها الآن نحتاج عندئذ إلى دليل لو أن هذه المرآة صافية لا نحتاج إلى ذلك أحيانا الإنسان بحب يأكل شيء حامض، بيكون في عنده نسب الكلس عالية، والكلس لا يذوب إلا بالحموض. بيشتهي صلبة فيها حمض زايد. شو السبب؟ يان بيشتهي يأكل بردقاني حامضة. يان بتلاقي يعني فتيات بياكل ليمون. الإنسان من بجوز يش مأز من أكل الليمون تلاقيها هالبنت عم تاكل ليمون بكل سرور عم تقطع وتاكل مع الملح شو تفسيرها في عندها رغبة جامحة لأكل الليمون بيكون في عندها مواد كلسية زائدة هذه المواد الزائدة ربنا عز وجل لحكمة بالغة يخلق في الإنسان دافعا نحو الحمود إياما الإنسان بيشتهي أكل موالح بيكون في عنده نقص في الملح أيام بشتى يأكل أكلة حلو بالشتاء بيكون في عنده نقص بالطاقة هي رغبة الإنسان بأنواع الطعام مبنية على حاجات في علماء جابوا عشر أطفال وضعوهم في مختبر وضعوهم أمام ألوان منوعة من الطعام وعشر أطفال تولى خبراء في التغذية إطعامهم يعني كله مدروس بالحريات والمواد بروتينية وال دهنية وسكريّة والفيتامينات والمعادن وأسباب المعادن قوائم بالفواكه والموالح اللحوم، فكانت نتيجة الأطفال الذين أكلوا وفقا رغبتهم الخاصة أن نموهم كان أحسن. إنه هي الرغبة الخاصة مبنية على حاجة داخلية. حينما تجته ال الطعوم الحامضة بيكون في عندك كريس زايد. حينما تشتهي الأملاح الموالح بيكون في عندك نقص في الملح. حينما تكشّن الماء يكون في نقص في الماء بالجسم شرب الماء الزائد دليل نقص في الماء فهذا أيضا إحساس الفطرة إذا شعورنا بالعواطف والأحاسيس هذه كلها كلها من الفطرة ولا برهان عليها إحساسنا وحده هو الدليل شعور الفطري احساس بين جميع الخلائق المدرك على اختلاف نزعاتها ومستوياتها وثقافاتها في البيئات البدائية وفي المدن المتحضرة وفي منتديات المثقفين وفي قاعات العلوم والفنون والمكتبات إنه شعور مشترك بين جميع الناس يقوم في نفس الطفل الصغير والإنسان البدائي. والإنسان المتحضر والجاهل والعالم والباحث والفيلسوف والعبقري والفنان والخبير في المعمل كل هؤلاء يشعرون أن الله حق أنه القوة القابضة على ناصية كل شيء العالمة بكل شيء الحكيمة المريدة لا شك فيها قرأت كلمة لأكبر عالم في الذرة هذا العالم اكتشف أحدث نظرية حتى الآن اسمها نظرية النسبية، هو أنشتاين قال هذا العالم كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون عليمةً هي أعلم ما تكون حكيمةً هي أحكم ما تكون هو إنسان حي ولكنه ميت ميت الإنسان الآن بعض الآيات التي تؤكد هذه الحقائق. قالت لهم، قالت رسولهم، أتى الله شك فاطر السماوات والأرض. الله شك فاطر السماوات والأرض. يعني هو هو الذي فطر السماوات والأرض. فطرها على أن تؤمن به، وإن من شيء. إلا يسبح بحمده، وإن من شيء لذلك الذي فطر السماوات والأرض فطرها على أنها تؤمن به بدافع من بنيتها وخلقها وقال تعالى في آية أخرى فأقم وجهك للدين حنيفا فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون في نقطة دقيقة جدا أتمنى عليكم أن تكونوا في مستواها أيام النبات أوضح شيء ترى نبتة يقال لك هذه النبتة تحتاج إلى سقيا في الأسبوع مرة فلو أكثرت عليها الماء تموت هذه النبتة تحتاج إلى سقيا في الأسبوع ثلاث مرات هذه النبتة في الشهر مرة هذه النبتة نبات فالون. يزدهر في الغرف هذه النبتة لا تزدهر إلا في أشعة الشمس لو جلست مع صاحب حدائق في عنده خبرات عالية يعني يعرف طباع كل نبتة الشمس هذه النبتة تحتاج إلى ظل إلى شمس مبرقعة تضعوا أيام بعض الأقنشة الخفيفة في البيت البلاستيكي هذه النبتة تحتاج إلى شمس مبرقعة هذه تحتاج إلى ظل، هذه تحتاج إلى ضوء هذه تنمو في البيوت، في الغرف. هذه تحتاج إلى شقيا كثيرة هذا النبات لا ينمو إلا في الماء الزباء بالماء، يجب أن تغمر بالماء هذه تغمر بعض النباتات بالشهر مرة وإلا تموت إذا ربنا عز وجل في بخلق النبات شيئين في شيء ظاهر لعينك يعني طول ألوان أوراقة شكل أوراقة نوع أزهارة هي شيء ظاهر في أشياء تكتشفها مع الأيام طباعها طباعها هي الفطرة التي فطرها الله عليها طباع النبات طباع النبات حاجته للماء، حاجته للهواء، للشمس، للإضاءة، للحموضة، للرطوبة، يعني أشياء دقيقة جداً. بعدين هذا النبات يزهر خلال أسبوعين في السنة، هذا النبات خلال شهر، هذا النبات دائم الخضرة، هذا النبات تسقط أوراقه، هذا النبات أزهاره فواحة، هذا النبات أزهاره ليست لها رائحة، هذا النبات. أوراق أزهاره كثيفة مطبئة بإلا هذا النبات أوراقه مبعثرة يعني طباع فطرة الله التي فطر الناس عليها كما أن النبات له طباع نبات شيء واضح هلأ مثلا بعض النباتات إن لم تعطيشها لا تنمو الخيار لما البازنجان البازنجان يحتاج إلى تعطيش إلى أن يذبل بعد أن يذبل تعطيه الماء في نبات يحتاج الرز يحتاج إلى غمر بالماء طبعا هذه خبرة الفلاح كل نبات يعرف طباعه في المرتفعات ينمو التفاح في, في السواحل تنمو الحمضيات الحمضيات لا تنمو بالرياح إذن تحتاج إلى مصدات رياح طباع هذا النبات هكذا هذا النبات ينمو في أفريقيا بدو حر شديد رطوبة عالية هذا النبات ينمو في الصحراء أشواك شوكياتلة صحراوية هذا النبات قطبي هناك نبات ينمو في قاع البحر في الأنهار هذه هي الفطرة يعني كل مخلوق غير النواحي المادية طباعه حاجاته أطواره تطوراته هي الفطرة فالإنسان مفطور على حب الكمال، فطرة صفحة بيضاء، هكذا فطر مفطور على حب الإحسان خلق ضعيفة، خلق هلوعة، خلق عجولة هذه فطرته فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما هذه الفطرة قد تنتمس الشهوات إذا انغمس الإنسان فيها تطمس الفطرة يعني في حالات نادرة في وحوش بشرية. هناك امرأة في فرنسا لها ولد أغلقت عليه البيت وسافرت إلى عندي صديقتها إلى أن مات بعد أسبوعين مات جوعاً وعطشاً أمه في حالات حالات نادرة هذه تشوهت كثرتها في إنسان دخل لبعض القرى ذبح امرأته وأولاده القمة هاي شو هي فطرة مشوه، في حالات نادرة جداً الفطرة التي فطر الله الناس عليها تتشوه هذا موضوع الفطرة، موضوع طويل لكن الإنسان من دون تعقيدات ببنيته النفسية، بطبيعة خلقه بطريقة خلقه، بفطرته التي فطره الله عليها مؤمن بالله. الأصل أنه مؤمن، فإذا كفر أو إذا أنكر أو إذا ألحد اضطربت نفسه، واختل توازنه، وقثت ردوده، وأصبح مريضا هلا في أشخاص ليسوا في ليسوا في مستشفى المجانين، لكنهم قريبون جداً من الجنون. يعني عنيف لدرجة يطلق رأته لأسفه سبب هذا مجنون هذا يفصل شريكه مع شريكته لأسفه سبب يعني يقتل إنسانا لأن بقرته دخلت إلى أرضه وأكلت بعض الحشيش واقعة هي في حالات نادرة هي. الآن ال قسم الثاني من الدرس إذا تركنا الفطرة جانباً كان البحث العلمي بما فيه من استدلال نظري واختبار وتجربة سبيلاً إلى التعرف على حقيقة وجود الخالق جل وعلا الآن دعونا من الفطرة دعونا من الإحساس الفطري بوجود الله وأوضح مثل له إذا ركب الإنسان الملحد في باخرة أو طائرة، وشعر أن هذه الطائرة أو أن هذه الباخرة في خطر محقق، عند إذ انظر له ماذا يقول؟ هذا يقول ماي جاب هذا إلهيم هذا كل واحد يحكي يدعو الله بلغته ويرجوه ويتوسل إليه استيقظت فطرته أول أول شيء في نقطة مهمة جدا في الموضوع هذا الدين من عند الله قال الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء هذه المجرات وهذه الأرض والشمس والقمر والبحار والسماوات والأسماك والأقيار والنباتات والحيوانات أي شيء مبني على علم بالغ يعني هذه الناموسة إذا واحد وقعت على يده يقتلوها ولا يشعر بشيء إطلاقا لا بتأنيب ضمير ولا بوخز ضمير ولا بشعور أنه قتل قتيل ولا بأنه ارتكب اسم ولا بأنه ارتكب معصية ولا بأنه أذهق نفس من غير سبب لتفاهتها على الخلق ومع ذلك هذه الناموسة فيها جهاز رادار وفيها جهاز تحليل دم وفيها جهاز تميع دم، وفيها جهاز تخدير وفيها جناح بأربع تلاف رفتة بالثانية وفيها ثلاث قلوب، وفيها محاجم، وفيها مخالب وفيها ذكاء الناموسيا ذكية تختبئ وراء الستار، وراء السرير إذا استيقظت وأشعلت المصباح أين هي هذه الزقالة؟ تعرف أنك غضبت منها وأنك تهم أن تقتلها تختبئ في مكان لا تراك فيه لا تراك لا فيه هذه الناموس في علم الحوت ما في علم اللي وزنه كم وزنه 130 طن طوله 30 أربعين متر 50 طن دهن فيه 50 طن لحم 30 طن عظم تقريبا تسبعين برميل زيت يطلع منه. حو. إذا حب تعمل وجبة وجبة خفيفة أربعة عطون بدواكوا وجبة خفيفة يرضع ابنه صغيره ثلاث كيلو حليب بالوجبة الواحدة ببرونة يعني ثلاث كيلو حليب ثلاث وجبات ألف كيلو طن حليب باليوم الواحد بيرضع صغير طن الحليب بلا علم مبني الحلو. يعني العصفور ما في علم؟ قرأت في مجلة عن الطيران أن أعظم طائرة حتى الآن اخترعت وفيها كونكورد كانت لا ترقى إلى مستوى الطير أبداً لا ترقى إلى مستوى الطير الطير ما في علم؟ ركاب طائرة الآن أربعمائة راكب قاعدين كأنهم في مدينة أكل، شرب حاجات مقاعد وثيرة على ارتفاع أربعين ألف قدم الطيران بالليل كم ساعة في إمام الطيار الرادار لي الطائرة تسير ذاتيا ترسم لها خطة ما في علم الطيارة ما في علم الطائر أعظم من الطائرة في علم طيب هل بحار ما في علم هل سحب هل أمطار هالجبال، هالمعادن، أشباه المعادن خصائف المعادن يعني الحقيقة إذا قلت علم الله عز وجل الفيزياء علم الله يجب كتاب تجد كتاب بالآخر في من صفحات مراجع حرف صغير يطلعوا 800 مرجع بس الفيزياء الكهربائية فقط الكهرباء في الفيزياء أو الصوت أو الحرارة يا متلا الفيزياء النووية الكيمياء الفيزيائية الكيمياء العضوية الكيمياء اللاعضوية هي علم الله الإنسان ماذا فعل كشف ما فعل؟ ما فعلش الفلك علم الله الطب علم الله عز وجل الحيوانات علم الله الأثمارك الأطيار كل شيء اكتشفه العلم إنما هو من علم الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, بما شاء يعني لو أنه ذهبت إلى مكتبة غنية يمكن بتلاقي تلاقي ألف مجلد فقط متعلقة بهذا الجسم كتاب ست أجزاء عن القلب أصغر حرف كل جزء ثمانية صفحة عن القلب والله صفحة كتاب عن القلب من يومين الإنسان بحس بدهشة شيء صعب الثمن عن القلب وعن الرئتين وعن الدماغ وعن العضلات وعن العظام هذا علم الله السؤال هذا علم الله وهذا دين الله أيُعقل أن يكون دين الله فيه خطأ في تناقض، في أشياء غير معقولة مستحيل هذا خلق الله، وهذا دين الله هذا خلق الله، وهذا كلام الله لابد من تناسب بين خلق الله وبين كلام الله دقة بالغة في في كلامه، في تشريعه، في أنبيائه، في قرآنه فالنقطة الدقيقة التي أريد أن أقولها أن الحقيقة لا تخشى البحث أبداً يعني مهما تقدم العلم بعد ألفين سنة عام 2000، عام 5000 لن يكتشف العلم حقيقة تعارض القرآن الكريم مستحيل، إن هذا كلامه وهذا خلقه ومعكم؟ شيء من سابع المستحيلات أن يكتشف العلم شيئا مناقضا للدين أبدا كلما تقدم العلم ازداد قربا من الدين التقيت مع طبيب جراح قال لي كل ما وجه جرح إنتاني مستعصي شفاؤه أضعوا له العسل قال لي هكذا درسنا في بريطانيا. العسل العسل في الجروح يوضع في الجروح الانتانية التي لا يرزى شفاؤها اليومين قومته سبحان الله فيه شفاء للناس يعني عندئذ أدركت أن العسل إلى أن يكون دواء أقرب منه إلى أن يكون غذاء بل إن العسل كما وصف من قبل بعض العلماء صيدلية صيدلية كاملة، فالحقيقة لا تخشى البحث لا تخاف أن تقرأ مقال بمجلة تنقض آية قرآنية، لا تخاف، لن يكون هذا لأن خالق الكون هذا كلامه وليس يعقل أن يكون في كلامه شيء مناقض لخلقه فالعنوان أعجبني، الحقيقة لا تخشى البحث أنت إذا كنت تعرف الناس بالله قل لهم اقرأوا ما شئتون اذهبوا أينما تشاءون ناقشوا من تشاءون الحق يبقى حق، والباطل باطل أخي في مقالي أريتا والله ما نمتن لي ليس صما قال عرف نوع الجنين بالنين. هكذا في هذه البساطة هي الحقيقة لا تخشى البحث والله لقينا جمجمي هي الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد مع أنت النظرية الدارة كله كلام فارس، هذا الذي لا يقرأ مشكلته مشكلة، أخطر إنسان بالمجتمع نصفه العالم، أخذ شأفة شهادة ظن حاله عالي، الجهل مفيد لأن صاحبه متواضع، يتعلم والعلم مفيد، ولكن الشيء الخطر أن تتعلم شيئاً وتغيب عنك أشياء أن تظن نفسك عالماً وأنت لست كذلك أرى بالبكالوريا أنه في نظرية داروين الإنسان أصبه أرض خلاص عالقيت الدين أخي الدين غيبي خرافة أقول في آدم الدين هنا في أرض أفهل الإنسان أما أنا والله الآن من جديد بدأت أؤمن بهذه النظرية لكن معكوسة يعني هذا الإنسان كان إنسان صار أرد موسيخ يعني الآن إذا الإنسان همه بطنه وهمه شهوته وليس, في وليس عنده أي تقيمة والله موسيخ قردا فأنا آمنت بها بس مؤخرا بشكل معكوس يعني كان إنسانا فأصبح قردا فالحقيقة لا تخشى البحث لا تخاف ولو ذهبت إلى عواصم الكفر ولو التقيت مع أكبر العلماء لا تخشى على إيمانك. يعني ما في وقت للإفاضي بهالموضوعات علماء كبار من كبار الملاحدة حينما قرأوا بعض آيات القرآن قالوا هذا الكلام من فوق من فوق من عندي من عندي جهة فوق الكون واضح تمام؟ يعني الآن العلم اكتشف إنه بلاد العرب كانت في القرون السحيقة بساتين وأنهار كيف عرفوا ذلك من مستحاسات في مدن في الربع الخالي مدفون تحت الرمان مدن بكاملها جذور أشجار ضخمة مستحاسات متحجرة رسوبيات أنهار والعلم أيضا بحسب معطيات الحديث يتنبأ لأن خطوط المطر تنتقل إلى أن تغدو بلاد العرب بساتين وأنهارا، العالم الجيولوجي الذي قرأ هذا الحديث الشريف أسلم على أثره قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا مروجا وأنهارا، يعني في بالقرآن إشارات كلما تقدم العلم اكتشف بعضها، إلى أن إلا أن الإمام عليا كرم الله وجهه قال في القرآن الكريم آيات لم تفسر بعد. العلم كلما تقدم يفسره. إذا هذه الملاحظة الحقيقة لا تخشى البحث. ديننا دين دين معقول. دين مبني على العلم، لأن الخالق عليم وهذا دينه، ففيه علم، فلا يظن أحدنا أنه لو كان يعني يناقش واحد كافر بنهار أمام لو أن لك إيمانا قويا لا تخشى به أن تواجه أحدا على وجه الأرض، لكن في ملاحظة لو لو أنك واجهت حقيقة أو واجهت شيئا في العلم يناقض شيئا في الدين كيف تفسر هذا هذه الظاهرة؟ هناك ثلاث تفسيرات. الأول إما أن البحث العلمي لم يصل إلى مرحلة الحقيقة. هناك نظرية. فنظرية داروين نظرية لم تنقلب إلى حقيقة. إذا يمكن أن تخالف هذه النظرية ما جاء في كتاب الله لأنها نظرية لم تثبت بعد بل إن أهل العلم في أوروبا أنكروها وتجاوزوها والآن يسخرون ممن يتكلم منها فالذي يقول بها الآن أقول له كلمة واحدة مع احترامي إليك معلومات قديمة جدا قديمة جدا معلمات أهل العلم في أوروبا من ممن يدعيها فإذا كان هناك تناقضاً بين العلم وبين الدين فلأن البحث العلمي لم يصل بعد إلى مرحلة الحقيقة بل بقي في حيز نظرية أو أن المنقول عن الدين ليس صحيحاً في مئتين ألف حديث موضوع لو أنك قرأت حديث موضوع بأي كتاب أو ضعيف أناقض حقيقة علمية، لا نفعل شيئا هذا الحديث موضوع أو ضعيف أو قد يكون نسبة هذا الحديث ليست صحيحة فالحديث الموضوع قد يناقض العلم إذا كان الحديث موضوعا أو في شيء ثالث أنه وقع الإنسان في خطأٍ في تفسير الحديث إما أن يكون الحديث موضوعا، وإما أن نسيء فهم الحديث وإما أن تكون مرحلة البحث العلمي لا تزال في حيز النظرية هذه التفسيرات الثلاثة التي يمكن أن تفسر بها التناقضات أحياناً بين العلم والدين أما الحقائق المقطوع بها في الدين والنتائج التي يتوصل إليها العلم بطرقه اليقينية القافعة فإن بينهما تمام التوافق ولا بد من أن يلتقيا على نقطةٍ من الحقيقة واحدة ولأن الحق لا يتعدد قطعا في الأمور الاعتقادية ولا في الكائنات الثابتة يعني إذا أنت رسم خط مستقيم بين نقطتين وأردت أن ترسم بين هاتين النقطتين خطاً مستقيماً ثانياً لابد من أن ينطبق على الأول تمام الانطباق صور، نقطتين، أول خط رسمته الثاني سيأتي فوقه تماماً إذا كان أول خط هو العلم، الثاني هو الدين لا بد من تطابق كامل. أما إذا أول خط ما مس النقطة الثانية كان منحرف والخط الثاني مس النقطة الثانية تلاقي فرق بينه، يكون واحد لم يمر من هاتين النقطتين. آخر الدرس. بعهد الغزالي في علماء درسوا وجدوا أن الكسوف والخسوف مبني على قاعدة وقانون الآن يقول لك بعد يوم 13 بالشهر الفلاني الساعة 8 بالليل يكسف القمر يكسف القمر علم هذا في دورة حول الأرض دورة حول القمر إذا وقع القمر بين الأرض والشمس كان الخسوف وإذا وقعت الأرض بين الشمس والقمر كان الكسوف ففي عهد الغزالي العلماء اكتشفوا قانون للخصوف والكسوف فلما أذاعوا به قامت عليهم قام عليهم رجال الدين واتهموهم بالزندق والكفر فجاء الغزالي العالم البحر الباحث المنقب فرد عليه قال ومن ظن أن المناظره في إبطال هذا العلم معرفة الكسوف والخسوف من الدين فقد جن على الدين جنا على الدين وضاعف أمره فإن هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية وحسابية لا تبقي معها ريبا فمن يطلع عليها ويتحقق أدلةها إذا قيل له إن هذا خلاف الشرع لم يسترسب لم يرتب فيه وإنما يرتب في الشرعي. إذا واحد أتتلو بأوروبا أنه في عالم ببعض البلاد الإسلامية ينكر أن تكون الأرض كروية بشكل بعلمه لما بشكل بالدين بشكل بالدين قعود إذا أتلو العالم الإسلامي الكبير ينكر أن تكون الأرض كروية ومرأ نجروا بمجلة جريدة ببعض البلاد الأجنبية كتبوا إنه فلان العالم الفلاني يقول الأرض مسطحة في عام خمسة يعني إذا كان قرأ الناس هذا الخبر بخط عريض وقد ذهبوا إلى القمر ورأوا الأرض بأم أعينهم كرة وصوروها و... والمجلات العلمية طافية بصور الأرض وهي كرة والاقمار الصناعية تصور كل دقيقة الأرض كرة وهناك من رآها كرة فإذا كرأت في مجلة أن العالم الفلاني يقول الأرض مسطحة هل تشك في الدين أم في العلم؟ لا تشك بالدين الدين سعد الغزالي يقول هذا الذي يطلع على هذه الحقائق إن قيل له بجهل إنها خلاف الشرعي إنما يرتاب في الدين ولا يرتاب في هذه الحقائق وعندئذ يكون كمن طعن في الدين فلا تسرع. العلم لا يناقض الدين أبداً العلم لا يناقض الدين لا تنفي شيء ثابت علمياً أنت دفاعاً عن الدين الدين ما ينقضه النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ابن إبراهيم يعني الصحابة بشدة فزاعهم وحزنهم خسفت الشمس وقتها صدفة فقالوا لقد خسفت لموت إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام وهو العالم المدقق قال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت واحد من خلقه ولا لحياته، ما العلاقة أي آية كونية، خسوفها آية فأنقفهم مهمة جدا. لا تخشى، لا تدافع عن الدين برد الحقائق العلمية الصحيحة. إن هذه الحقيقة تتوافق مع الدين. مثلا، أنا بقول إنه في زلزال، الزلزال له تفسيرات، حركة باطن الأرض، القشرة اهتزت معقد جدا تفسيرات. وأنا أقول الزلزال من الله عز وجل، هذا كلام صحيح. لا ينفي. لا يمنع أن يكون للزلزال تفسيرا علميا جيولوجيا وتفسيرا دينيا التفسيران يتوافقان يتكاملان يعني هذا الزلزال سببه اضطراب الأرض ومسبب السبب هو الله سبحانه وتعالى قضية سهلة جدا بالعكس رائعة متكاملة اضطراب القشرة الأرضية سبب للزلزال ومسبب هذا السبب رب السماوات والأرض فإذا قلت ان هذا الزلزال أصاب قرية فأهلكها لأنها فاسد صحيح كلامه؟ هذا كلام ديني وإذا قلت أن هذا الزلزال هو اضطراب في القشرة الأرضية وانزياح الطبقات عن بعضها وتسرب بعض المائع الناري إلى طبقات العليا وخروجه من بركان، كمان صحيح هذا العلم لا يتناقض مع الدين إطلاقا بالعكس يلتقيان يتكاملان انطلاقا من هذا إذا الإنسان ابن مريض عليه أن يأخذه إلى الطبيب يأخذه إلى الطبيب يشتري الدواء يعطيه الدواء ثم يتوكل على رب الأرباب اعقلها وتوكل قال له أعقلها أم أتوكل قال اعقلها وتوكل هذا هو فلذلك اطمئنوا لن تكتشف حقيقة علمية حتى نهاية الحياة تناقض ما في القرآن لأن هذا القرآن كلامه وهذا الكون خلقه ولا يعقل أن يكون في كلامه تناقضاً أو في كلامه ما يناقض خلقه